فذا نتي او وبيب وا ادهاني زاملك ثملتك فاذك امني يا امني امانك امن فدي وقل في السور هاي وهاي ولا تخون احيان من خانك لكي خيانه يا انا نروحوا نتي و عمي انا امالي بيوبتي هاذ سنيه هاذ انا هالهلوه عفوا لازم انام امالي يذهب بيوبتي اديلان الست انا طول لازم حفظت لنا ساجلي الله انك تحفظ وتضف و انك أماني والأيكم ويسا وحيالة بغن أيكم بسا وحاولين وحاولين وآمين سيدي أبي أولو التعالى نكتري فأصدق الله أصدق الله مقتضى نصاتي وكالوحيوك أكسومتنا إلا خفيشي أكهشي إلا نصاروا إلا أماني في دلتال وانت وحلو وحيالك للوهمني ساسوك وعني مهمك اتقي عزير ما تجسار فيه صار طيب تبدين تشوف الحلو وربين هذا يعني خطيف يعني يقو ادلات وعي جد سينات كل حال امان الى اليمون ايمان كان حاضر حاضسي كان مثبت حد دي ايمان خصام امان الرب بتحجار و كناق فيسا ادماني ونرات في ايمان قادر وحتى من الم وامان كان قصام اماني ولساميس في ايمان بزياده اماني بزياده ان عمل كما تعليها راخف قران سيدكم اي اماني بوجود يحيى و حديث كما تمت من وليك فوق امانه سرني سيدي وسيدي مفهوم ما الام غلب او عاء معناها خفف امانيتي تشوف اماني سيدي عديه حوادث له ادهشت وغنتها سودالو تقولتينا خفها ليه تعلي خصاص فوق امانست ام سو اماني سرني رضيو بنيت من قصدنا السيدي ادني علي وعلى اللي يبني كيف هو امن يَكُنُّ أَمَانَةَ السِّرِّ الهِينِ يَكُنُّ أَمَانَةَ السِّرِّ وَالسِّرِّ يَكُنُّ أَمَانَتِي وَعَدُّوَة يَكُنُّ أَمَانَةَ السُّكْنِ دُوَّارَ وَلا تَخُونُهَا خِيَانَ اللهُ يَعْلَمُ الْخَطَرَ وَلا تَكُنْ وَلا تَخُونُهَا خِيَانَ مَنْ خَانَكَ مِثْلَ مَنْ يَعِيشُ بِخِيَانَةٍ خِيَانِنَ مَعَ مَالِكَ أُسُوكُ وَمَعَ مَالِكَ وَكَلَهُ لكن انا ديناكو خيانة عن الخيانة عدين معايا لي عطيك شك خياناي هذه خيانة يعني صوب راسي ما انا خيانة ديزي اول كياني حتقرب لي انا ديزي خيانو هوغول عطيك ادوغول خيانه خيانو وخيانة خيام مش اتخيانتي وصوف راي رهيسا وكلت اعزاء احكام بضن اصغر لائك لا تقوم من خانك لا تقوم من خانك لا تقوم من خانك سبحانه الله الله تعالى عليك اجب ماكي قلو افترض الله على اكثر على شان وعليكم السلام تكون هذه هاته من عبده الناس قد ما كلف الله علاقتو فرض عليك و كان وعيالك و فرض اهلي و اليك و جوني محمد الرسول إليك جوني قلت واحد قالوا اه يا واجب امركم واجب انت سوى ذي النبي قبيده تكون اهاتي هذه اليوتي انعباد الناس اهاتي ليه ضدك قوده وعباده بضن وعباده سالاخبر الاهاتي ليه معنى فوا عباده بضن وعباده سالاقل على الاهاتي ليه معانها وحاله وضاء هذه عباده احواشي التي تقام في قده اغنيها هذه. شرطها دي السنة اللي خالص و خلال الكنويت جنيسة تكون نعبد الناس تعطى تطلق و عبادة مضان و عبادة الاغلالي تعطى من كي مضعيس و ساعيين و فرضي و شروطي في اركانتي في السنة دي عن, عن الالين وقائع الاباد بن مارتا الابدله يعني خلت تقائع الدرجه كاللهذه كمان يؤمن انت اول الحضاره وتنبدا وما في الله عليك يا احياوا الي تحرم من العراق الىك حرم يا لي الىك حرم يلي. حرم يلي. افشيتك يا حول غير حولوانين معايا لي محامي اول الحمال يوسف ان زعفيه مال الشراين ني كدار ايشكو ايشافيسك وريو واسو دوها انسو دوه ني تنيد ما حرم الله عليك وحياره اليك حرام يا لي زندي ثوبن مضي بنت منيم مضي هذه الوحيالة أصلاً دنكي كديراو تكون هذا آتا مركزي من أورع الناس دوتك كو حلال مريشة بلنات آتا معنات دوتك حلال مريشة لحق هذه كوينة آتا هذه المحظمات كديراتي شوف هذه مكون عيسي تبوها هذا ورعو حلينها حلال من نوع حسيب حالي را في بهذا غير رادو ولا نه رادو ابسي نه رادو وشوبك الجو قد شو ماك عام اكو هذا حرام يا عمكم حتكفلي مالك ثابت وهاي دار الشرع بكحاره ما كذا روحي شو دع لي روحي قوم تشكي بي زلو إنها حلاثة جزيلة وها تبكيس لك عرسها وآخر إنها تبكوا سجارة كعرسه يجب شبهها فأسي وراء على الإيرانكي وحاسي ماذا زودنا على الإيران وها أفعان في عين الأطافة وارضى قراب أهاو معناك قناع غاضو بما قسم الله إليه وها أشبو طيبيني كاسا كرالا نخو حي إليكو قيب أشكو ستيهي قدري كاس نيكو قناع قاضي قرالي أهاو معنا قناع قاضي لك عذيك أشكو معايا لي لي صاقير تبعييي وساهري نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا سبحان انا علينا وصنم انا, أنا غريب لي بينهم خضر لهلهم عيشتهن له شرط في نشر وافدين منا من واو العريب وكعبيدني فهو وافدي احول بالسي صار هيس طلب بابا يعني مال تيسي طلب بابا دول تيس طلب يعني زياده سلطه رب الهي لو حد ما عايداني ميكي حقيق الشواو نحن قسمنا بينهم عيشتهم حسدا يعني وقت تانكي رمايو بكيروا مالا عايد الى ان انقسمنا بينهم عيشتهم الى اسري بكيروا مالا حسد قل مالي حسد على ما. غير ما ميكي عايد ابو مال عايل عياف قلب اليه قلب حمضاني يعني جيدة داري كبيري كرتامة كبيري خالقي اومي وارزغي احيابي رزغيس وعنقيا مع البادناسي سرويش ناسي بريالاسي بابوراسي سيسكو هالي عدين حيالي غيب اله وعي غيب اله بحي الله غيب اله بحي الله إلا غيب اله وعي عدي يعني وحي اله أو يعني او صحيبو بحي اترالي اهاتي او تغناء عقالاتي او اضيف قبل ايكو سيه تكونوها اهاتي اهاتي من اغنى الناس نتكيو دي اخبارنا اهاتي معاينا لنكو غناء عقالتو الزايد ازمها دطق يعني ثلاثة وحيك عدد هجره وغير كيسين وغزايدها <تصفيق> محايل القناعة كنز لايفنا قناعه قناعه حوايق قناعه كنز وايق هو لايفنا دماهين قناعه كنز هذا الان يبتحي فينا محوي و ودك بالافات ما من عايله فاغنى الاي ابو والغنيه اللي انت محيب او دكت عدو رجره تفسير يعني اكو قناه غانته وعنغه الناس دتش و دخنه مبغ في مو ضمان حتى يعني مال بدن اتع kubbana sallatullahi vallamu alii valli adabani, rabbi, rabbi, yi awabii fa asana teedibii, awabin teedibii, adabani, rabbi, rabbi, yi adabti ibarik sanulali, huabia ibarik ahlaaga, vahira daa, يعني وعمل فشو إليها أيضا خلال في فعل أدب علي رها ياهد وناكسا يعني اوه مقتلوا كانوا ومعاموا الله بالله انتم تسببوا احبار فحسن تأذيب البنتي معناه ابنتي لهوه ونجي لهوه ونجيه لهوه ونجيه ادب يعني ادب ادب في ادب الوجود يا معني فوال ادب دياد اللهم ادب فيي اسكت ديي ايد واحكمي المباره عليه ادبني ربي فاحسن تاديبي ادبن في الى هو Ilahe mekkastane, ina növü asadiru Asi ilahe mekkastane, ina növü asadiru Asi ilahe mekkastane, ettei taire kiesi kulli adonu meine ihadu Maayelai, alam kahtan, vahesu arkaaya növü huvai Növü huvai, يعني اديبه ربي هيري ادبني ربي فاحسنة اديبي ادب وحوايا ادب وحوايا الادب مع العلماء علماء المعوضين وادب خاطر ادب رغني او كامل واي أو ادب مع العلماء انها السنين وحويا العلمي فست هذا الملك معايا ليك علمي كاوري نفسي أما عالمها هذي هناك فيرتيسي أكو إذب هاته وأفضل عشو إسلام يعني إذب نخاضه إذب الله حبوبه فأيه هذه وإذب الله هاذ إذب الله حنكينه لكوه ترمه يعني تعطي إذبه ربا ابو حفظ ميسابور مهراء و امي جنيد و عسار كي اصحابتي سوء اما كيسي راعي هادي سوء جنيد و اصحابك اصحابت هذي و ادبسي باداب الملوك و غرارة ادب كولي ادب ارزقني بها بوراله ماه عتين ادبك او وناسن او يعني وناسن حسن ادب او يعني اسوء ابن هي انواض فيه ابن ابن عبد ابراهيم من فضي تعبدوا حرم بجرو حق تعبدوا المهم نارا اتمدو حيثير يا سرعو نارا وعارفين تقميدا وحيثير اذي من العلم الالمي ها تقميدا الهي مركي اكفاليسي يسيب اذب كفاليسو حدي اذبت كفاليسينا صلى الله عليه وسلم اذبت كفاليسينا ملعادي مغربين على الاخراء يا رسول الله وحسري أعوى محراف قلقتي عن كتاب يساء مفذيه لو هي حاجة محراف وخفذيه فحدي وحالي سمدالي يسوع قيلي وحالي يسير الإسلام عابو غراضة أولي الخليش يساء المضحة حدي أكتز كتاب مفذيه يساء لو هاماته يساء فتس يساء وحالي يسوع لا مددتها ابدا برضم ب وليه هاي او اهمال الوميس والوم في ذنل كل ليد امانته هذه نوع افعاشي يو يعني اغواشي على سوقهاتي صلى الله عليه وسلم وسوء امور هذه ظهر بنبه باب سوفس كذلك واسي يجلس مو مكتبيا ما مد رجله قط والغرفه ساوهت وظم وانتعم ما مد رجله قط ولي نقطي سمفدين سامو التاغيات عطوا محوان انتم هدفتي اي جنب التهيه لنا راسوا شال من فلان حديد ربت علمي يورعني ضهر باظم اخذت جفراء وكتب امي كانت هي مصوفيه روايه وعسرت اصولويه سي معراته حديثه فيت سي هاي وعاس الانسان قلب ربتي سي ابنن وقالت اللهان في ادب هذا ما علم ما هذا ما يو ادب على كل هذا عالم كنفتي اذا بالروايه ما ادف ديسي الناس كله لدي الناس تلاميه ديسو الضغطة واي الناس تلاميه سجيل عسنا اسبره واي وخلص. الناس يتختيب سعوده واي مركاس امه الشيخ يسئنا سئلب اسولهم هذا وايخاس على الرواق ادف يعني سعود كيسي صد حضر كيسي كله ادفنا يخجران على الرواق عدب لي ربي يسر خوبنا سلوات الله عليه وسلم فاحسن ربي يا اجبيي معنى ربي يا او ابيي فاحسن تأديبي البنتين وناجيهي النبي معنى السينا من خضلك يا ربي يسر ولا تعشر واعن يا كريم الله صل على سيدنا الحمد للأهل والسعب هنك <تصفيق> أصاس كيسي منه هواي أدبو هاي هذي أدب كل الوقت قطوبه أي كألفيني أدب ليكو تعلمه تعلم, تعلم كيسي هنك عالم كأدب كيسي بحلقة روق أسكشو الله هاي أستحيلها هاي أشكونا هاي هذي أدب طلقها سوء مانا تادر أدري معاش سيري ربي وعشان تأديبي معنا ربي اي اواوي اي ادبي اي اواوي اوحي بريت معنا نفتا نفتا سؤولي لهاي او نهرهاي او نهرهاي اخلاق تالفي عن يعني انصي لهاي ربي بريت معنا ادب طوحة و اي كاف اي لاهري قد افلحة وحاليباني من زكاهاء مفتلكي اظهره ورياض القليو وحياره وحنقريو فكي انت اصل اظهره اله براه هذا الاله معسري فما انتعي كذبت الهي في برد الهي وهلك اهنا هدين الهي كعبسنه ها الهي اضطغوا الله الهي كعبسنه ويعلمكم الله الى الانبرا معنا الى الانبرا الى ان اضاوها الى ان توسها الى ان نسيها وخير قلت الله الى كعب سواء ويعلمكم الله هذا دربتك ربي قال ان انا معلم اشكر مهضو تخلص الامار معاوى يتقوى وحي الى اسكاريبش كولي ان اتجهرتك وعس كفاري عد يعني فدي اذي انتا اهان عالم كستاء هاو علمي اتكو عمل فلاهين ووحيد برد اتكو عمل فلاهين الهي حكم قصي ماهي واحنا وقوم برايو مجدي اغلبي قالك الهياء ادبني ربي فاحسن تأذيبي يا سن ادبته اوهيه اوهيه حوال النمج عليه السلام والسلام والسوية. يا الهي الصبور حيواها ابن ادم رح حوله وفي عن كل الى وقوري يا هديدي وهاجر وقوري يا رب الى لي احتمي في ربي اختسى تولي ربي يسي اتولي معي يا رب العالمين وحيا. عالمين تعالي برباري واصا الى برباري وحيا. وحياه وحياه وحياه وحياه وحياه وحياه ربقائي نبقى يعني مركز ليه هاي صلوه كماس رأيتمونه وصلي صدقاني ودوك هاي يعني احباطي كيس نبقى تدك صديقين تا او راعدين ذكرون شاقي هاي مرايحون فَتَسَبِّحُوهُ تَبْجِيسَ وَشُعْبَاهُ مَعَ إِلَهِهِ فَتَعْبُدُونِ يَا قَوْمَ اللَّهِ أَمْ إِرَاءَةٌ إِرَاءَةٌ تَعْبُدُونَ كُمُ اللَّهَ إِلَهَ وَنَجْعَلُهَا شيء أحسن ما بيحقيسي بك إيماني سعود كيسي جيف كيسي حوني كيسي قرد ديسي أنا ملكوتو بايك دجيين سيسو سعاي سيسو دجي هاي سيسو لا ميلا باب الصوفي بانتا عالو شايد يا ديسو معتليان نعم الدرجن وغط عديس فريسهاي فريدو يوجدين نقطتين بس في ادب ثوائي وهيش محتبي المعمد بجلوه والخرسانة وفريستي وتداء وغبرسات ما هو وانتعا ما غبرسات نواقات يعني ادب ثي سوى شرفت هذه وحي وجوده وحي شرفك كب عاش شرفك وكنز اغواش قد يعني بحلو الشرف ما اقوله وما بقى اساله ويعبهن واتكلو علىها حاجه قالها يا لها وانساك الوعاهين ادب لي ها ادب بحلو يعني قديفك وعلاقاتي ادبت شاني لي ونمتي على ظاطي يا له ما اقدر يا لها يعني وحياره شاني الى اسويني ابو ظونه وائل كترت دي يا والله تغلين الأدب وصورة العقلي أدب كل شيء عقلي وصورتي سوايا عقلي هذه يعني عقلي هذه سين بتتقوه مصوره مصوره عقلي هذه مصورك سوايا أدبت سين بتتقوه مصوره وعنو سويني وارتاني فهنا قال أمان تاهي أدب تايم ويرتايم فألمان يأدب في عمل سعود تايم يأدب في عمل وهو البوحة قد ينزال أدب, أدب تايم وحيالها اوه دو هر مروا وايه عقلي هادي سورة دي سي ادب وايه هاي عقلي فضلي بنياتك اسميري الملك بنياتك اسميري هبها عقلي ها وقا فضلي العقلي واي. ادب وايه ادب العقلي ابي ابي اندفني على قصور اريني له قرون ضرر لديه بحول وقت باكدري باكدري سي قاصد لدريسي اغلبها ادت تشكو لدريسي بما ادبل هاني تطلع مقداره بما العقل لهانه تطلع مقداره حيوانك او كلاس ها ابن اذك وحسك فضله هاله عاي نسب كما فضله يلاهايو أصل كما فضله يلاهايو أصل كي يفع نجري سانا نهاجري يدد كي يسانا حاين يعني إبنه سلاما نحي لان ديرا نحي وحاق نحي يدد قاسي يعني بني آدك فضله كما يشو فضله يلحواه أدب عقلواي محايا لنكا أو أدب نسدكيس نواحو ماها معنا نكي أدبت إكالها وقتو و أدبت أسكرمو و أدب أسكرمو نسي بيزن واردو ماها نكي عقل قيس أسلمو أسل كيس نواحو ماها فاكاس نكي عقل قيسي أسلمو عقل زكي قلبك قلب غاضي يعني ترمي قلب غاضي ترمي أدبكو ترمي أدبك عقلي وحسكو طهما حسكو حس زيادة حسنظيف خلوناها يعني اذب سيدي كما يذكر نار و سي او دبك الو بضي بالحضب دبك وحلو بضيها ديرك ديب بضر اتيش لحلو بضر حلو بضيها هورني هلو بضيها وكاس اه دبك ولا او حمايه ادى اللان قاف حدام بتجانه هاد حدام لسوئيب استضياد حدام قبل أدب ليله أدب قابعة أولا ما عمتاز وبديئات انك قوي عيو الهي كل أدب وكم أدأكي مملوكين ومملوكين أعين أولو سوئيب استضياد أما رسوه قفاع الشيء قول الليها وارسوه أبضان سيدي الليها اللي يوم فقال إليها اسم ريالي بطنة ضدك وعلمي بانك إلهي الكعبين هو ضدك وشرم بانك إلهي الكعبين بضنا فأركوا هكذا فقم؟ عيالي انت لن أدبت بحواهي تقلوا لواهي ان أقربكم عند اللهي أدخاكم انت لواهي أدب حوبة وقاراء بعدي شهر وردي وعسري بالأدب ادبتها يعني الثوب تيسيا يفهم العلم علمه الوقصاء علمه وحاله وكساءه ادبه وكساءه وبالعلم علمينه علمي يعني الثوب تيسينه يصلح العمل عمل كخصوبها عمل كهذه وحسب خصوب سماء بالعلم علمي هدي عمل يعني علمي هدي عبارة ادبتها اما الفرديني وحد جارسه حجمة اديوها ساعة من اوتي الحجمة فقط اوتي خارج زفينة الهية وعلى غير حجمة الا جارة وحطكو يعني اول ادب لنا عمل علمي لنا عمل عمل كالوجارة حجمة لو جارة انت اوان انتان وحل جارة كارة ادمها الله اصوبيوه على كل حال أدب من ماتي أدب من ماتيسي وحالك خاتي على كل ما عن المستصار صلى الله عليه وسلم الله وغير على رسول انتوا محايا اليك أدب تأروح كدباً ظاهري بادم بل نبغوايه عليه الصلاة والسلام محايا بحيث فرضي برسول ما يسكى اليوم نلطأت في كل ما فعله وقضيهن عليهم حسين القرآن الكيسي لكم في رسول الله قفة حسنة رسول الله ينسوا ادري بعد قضيهن دايشه او ناكسل عندي اسره بيده قولوا الراعه وعول بقضاسي نحايا الي اديها وحاو افتعي ادنقهن لكن النابي قاعد قد كثيرا وشرف بذره تل كي سلمو بوك ومتن بجليت ومباع بشتغنمو شرفكو ميه ليه كل واحد وحاس الدنيا واحد, واحد. بغن المضادي لكن تهيش هذا النبي قاضي يات شرفكو ميه ليه يسا كل أساله قارئة ابتنى النبي الوضيغة واحد. عليه الصلاة والسلام سلام. نين او علماء اعاجمتك اميد اه يا ملعيسي وحاس تاري نين الشيخ اكتاري وحاس كدلبي اناس وحك اخيستو ادمي واخبالي الشيخي واخبالي كي وحاس فريستي فلي افرقيسو كاعدوم فريزه وحاس فريستي الشيخي فريا مارك الشيخ اكتار فريستي هايزتي هورتيس ألمت أنت فضيعة كبالله وسائل متربعة أو يعني فضيعة لو فريسها وأكتسيسها أناس يعني كسطور وحبني من يهي خفيسي شيء والتلميذ هاي أفريقيا سعود يعني الشياخة أكتسي وفريستي بعد الشياخة أخرسكي واكتباي كجوخ سبيل وعتيلي مقوع رايسي معايا او بعض اربطوا انتهيت وقاس الميوع حكيس قال هوريا حط انا ادب يعني ابرت الشيخ الله فرس ارتيس عيال واجري in ka boy mm -hmm. subhana illahi sallallahu alayhi wa sallam subhana illahi wa bihamdihi wa salamu alayhi as'ad bi awwal ruhi as'ad bi